الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا دائما بدوام عزته وجلال وجهه وعظيم سلطانه ومجده نحمده تعالى وهو اهل الثناء والحمد لا نستقصي نعمه ولا نحصي ثناءا عليه هو سبحانه كما اثنى على نفسه والصلاة والسلام على عبده وخير خلقه صلاة لا ينقضي مددها ولا ينتهي عددها ولا يشبع منها مرددها أما بعد فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون لله سبحانه وتعالى خزائن السماوات والارض وكل ما سواه اليه يفتقر والى فضله وعطائه محتاج قال تعالى ولله خزائن السماوات والارض خزائنه الملاى تفيض بواسع انعامه على الكون فتدور الحياة طوعا لامره وقدرته تجلت ربوبيته والوهيته في بسط الرزق وقبضه فعطاؤه خير ومنعه حكمه يهب ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء ومتى شاء هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته وكرمه قال تعالى وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وهل يملك الانسان حيله اذا انقطع الماء وتوقف الحظ سوى اللجوء الى خالقه والافتقار اليه يبدو الانسان قويا مع انه ضعيف في كل شؤون حياته قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا بل انه كله لله نفسه واهله وماله وعلمه وكلما كان العبد اعرف بالله كان اكثر افتقارا اليه وقربا منه سبحانه وتعالى وبذلك يتحقق الخضوع والاعتراف والتصديق بان كل فضل لله وان كل منه مردها اليه قال الله تعالى امن أم خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها مع الله بل هم قوم يعدلون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 قليلاً ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البدر والبحر ومن يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته أإلهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهٌ مع الله قل هاتوا فرحانكم ان كنتم صادقين واذا افتقر المسلم إلى مولاه باشر افتقاره بلزوم الدعاء وانه سبحانه تعهد بالاستجابه لمن دعاه قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومن الأدب ملازمه الدعاء في كل الاحوال في الرخاء قبل الشده وفي النعماء قبل الضراء وعدم الاستعجال الإجابة لأن ذلك علامة ضعف اليقين والتصديق بوعد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي والمبادرة إلى التوبة من كل ذنب وسرعة الأوبة إليه أساس قبول الدعاء قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير قال بعض السلف: لا تستبطئ الاجابه وقد سدت طرقها بالمعاصي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا نسالك يا الله بأن نشهد انك انت الله لا اله إلا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك يا الله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 اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا صحا مجللا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أغثنا. اللهم اغثنا غيثا تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واجعل ما أنزلته علينا قوه لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع وارحم الخلائق اجمعين وارحم الخلائق اجمعين وارحم الخلائق اجمعين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك يا الله أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء سبحان الله على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا اخرتنا التي ليها معادنا واجعل الحياه زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفق ولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين ووفق جميع ولاه امور المسلمين الى العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين عباد الله اقلبوا ارذيتكم تاسيا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادوا الصلاه وادوا زكاه اموالكم واصلوا الأرحام وادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين